بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما وَبَدَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان الله كان عليكم رقيبا واerentun yatama amwanahum ولا ما الخبيث بالطيب ونا تاكلوا اموالهم الى اموالكم إنه كان حرباً كبيراً وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنى وثلاثة فإن ألا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فَإِنْ طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هليئا مريئا ولا تؤتوا فهى أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفنتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما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 وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُونُوا قَوْلًا سَبِيدًا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 فإن كن لساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد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 فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصية يوصي بها أو أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربو مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربو مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين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 من بعد وصية يوصي بها دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطلع له ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأمار خالدين خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يصل الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوهم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلاً واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابها واصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان تبابا رحيما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 وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذي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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا الا ان ياتيه نبي فاحشه مبينه وعاشروه بالمعروف فا كرهتموهن كرهتموه فعسى حسن او تكره شيئا ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإنْ أأَرَتُ مُسْتبِدَانَ زَوْوج مكَ نَ زَوج وَآتَيتُم أَاحدغُ نَقِ فَلَا, فلا تَأْخُذُوه مِنْهُ شَيْئ اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضو بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آمَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ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 قربت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ وَرَذَائِبُكُمُ اللَّيَانَةِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّيَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتَ جَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كتاب اللَّهِ عَلَيْكُمْ فأحلل لكم ما وراء ادا لكم ان تبتغوا باموالكم وحصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فريضة ولا جناح عليكم فيما تغاضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فانما ملكت ايمانكم فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُ بإذن آل جن، وأئاتهم بالمعروف، في محصنات غير مسافحات ولا ولا متخذات وَإِذَا احصُنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نَصْبٌ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ لَا مَالِكَ لِمَنْ خَاشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْتَ صَبِرٌ خَيْرٌ لَكُمْ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 وخلق الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا الا ان تكون تجاره عن من تراض منكم ولا ان تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليك نارا وكان ذلك على الله يسيرا إِن تجتنبوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ نكفر عَنْكُمْ سيئاتكم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 واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء علينا ولكل جعلنا موالي مما إِنَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وَالَّيَاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ وَهْجُوهُنَّ فِي الْمَوَاجِعِ وَضْعِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْ فلا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اي يريد اصلاحا ووفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشيكوا به شيئا وبالوالدين أحسانا وبيد القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتبون وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضله، وَأَعْتَدِنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ ولا ينفقون اموالهم رئاء ما سوى لا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قليلا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 تك حسنة يضائف ويؤتي من لدره أجرا عظيما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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض لو تسوا بهم الأرض ولا ولا يكتبون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أولي سفر العوز يا أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا كَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا, فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غفورا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيبا مِنَ الْكِتَابِ يشترون الضَّلَالَةَ ويريدون ويريدون أَن تظلوا السبيل والله أَعْلَمُ بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عما ضيه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع يحرفون الكلمة عن مواضيه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَائِنَا لَيًا بِأَلْفِنَتِهِمْ وَطَالًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَرٌ وَلَكِنْ لعنهم الله بكفرهم فَلَا يؤمنون إِلَّا قليلا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 من قبل أن نطلس أجوها فنهدها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 <صفع> انظر <عسؤال> كيف يفتغون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا <صفح> أَلَمْ تَأْتِ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ من الذين الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا الذين الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله ومن يلعن الله فمن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وعالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم, واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ نَعِمَّ <هنحم> مَا يَعِضُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَرِيعًا بَصِيرًا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد, وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يغلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قيل لهم تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المنافقين يصدون, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كيف إذا أصابتهم مصيبه بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرفوك ثم جَعَلُوا لَهُ كَأَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ في فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنعِمْ فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليداً وما أرسلنا من رسول إلا ليطرى بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم, واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا منا قضيت ويسلموا تسليما وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَوْ قُتُبُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ خَرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا, ما فعلوه إلا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذن لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم وَلَا هَدَيْنَا نَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ وَسْوُسٌ فَأَنَّهُمْ عَالَى الَّذِينَ أَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ والصديقين فأولئك مع الذين ألعب الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حضركم فانفروا في فتنه او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ إن أصابتكم مصيبه قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن قد الله علي معكم شديدة وَلَا إِنْ أَصْحَابُكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي ليقولنك يقولن ان لم يكن بينكم وبينه موده وليكن معهم فأفوز, فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الْحَيَاةَ الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم آلها واجعل, واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا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 وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ لَنَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَرٍ قريب قل مَتَاعُ الدنيا قَلِيمٍ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لمن اتقى وَلَا تُضْرَمُونَ فَتِيلًا <تصفيق> أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وانتم صدر حسنة يقولوا هذه من عند الله są to سَيِّئَةٌ które nie مِنْ w قُلْ كل مِنْ عند اللَّهِ فَمَا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 أَمَّن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَائِرَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةٌ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ Wielu z nich wierzy w to, że jesteśmy w stanie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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاعات في سبيل الله لا تكلف الا نفسك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 ألا يغول للاك فلن تجد له سبيلا ودونه لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا, منهم فلا تتخذوا منهم أولياء، حتى يهاجروا في سبيل الله. فان تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنَا تَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَإِنَا تَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلا ستجدون آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه ارقصوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم وَخَذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حِينُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا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 إلا أي يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِيثَاقٌ فَلْيَتِمَّ مُسَلَّمَةً فَهْدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ زَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغوض الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 قبل فمن الله عليكم فتبجنوا ان الله كان لما تعملون خبيرا لا يستوي القايدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرع والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكله وعد الله الحسنى وفضل الله المزاهدين على القائدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره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 الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أعظ الله ساتا فتُهاجروا فيها فتُهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا المستغفين إلا المستغفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوبا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرادما كثيرا وسماه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ مَضَى أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضربتم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَاتِ إِنْ خفتم, إن خفتم أن ۚ يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُبًّا مُّبِيْنًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوهُ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 والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعهاتكم فيميلون عليكم ميلا واحده ولا جناح عليكم ولا جناح جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَيَانَ بِكُمْ أَذَمٍ مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أن تضعوا أَسْلِحَتَكُمْ وخذوا ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقودا على جنوبكم فَإِذَا طمأننتم فأقيموا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ان الله لا يحب من كان خضرا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَرْمَلُونَ مُحِيطًا هَا عَنْتُمْ هَا أُولَئِ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 وَكَانَ الله عليما حَكِيمًا وَلَنْ يَكْشِبِ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولغ فضل الله عليك ورحمته لهمك طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً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 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يساء ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ظلالا بعيدا <فيالتصفيق> إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إن إِلَّا إِنَاثًا وإن, وَإِنْ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وقال لا مِنْ من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلل نخل فُرُضًا وَلَا ظُلُمًا نَّخُم وَلَا أَمْنًا يَمْنُهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ ولأ أمرا نخ فليغدرن خلق الله وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد فقد خسر خسرانا مبينا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 يا يجدون عنها محيصا، والذين آمنوا وعملوا صالحا سندخلهم جنات. سَنُدْخِلُهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وعد الله حقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ليس بامانكم ولا امان اهل الكتاب ما عملتوا ان يجزى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع واتبع مله ابراهيم حنيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ويستفتونك في النساء، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فيهن وما يتلى عليكم. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِمَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّهِ اللاتي لا تؤتونهن مَا كُتِبَ لهم وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتابى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا فلا جناح عليهما أي صالحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين الناس ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغن الله كلا من سعته وكان الله وانسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم الأن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 اين شا يذهبكم ايها الناس وياتي بها وكان الله على ذلك قدير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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم قولوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا لاولا ان تعدلوا وَإِن wiem, czy to jest w to jest رسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فَقَدْ فقد ضل ضلالا بعيدا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 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَهُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ شَمِيعًا وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُشْتَزَأُ بِهَا فَلَا وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اننكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم اجمعين الذين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 من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يجعل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سبيلا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مدب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 إن المنافقين في الدرك الأسفل بدنار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما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 إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوه عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون ا ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون, ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا الأجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم ان بآبا بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا, فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان العظيما وقولهم وقولهم إنا قتلنا المسيح إيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبر لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَنَفُوا فِيهِنَّ فِيهِنَّ شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا بِالظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 فبظلم من الَّذِي دَغَادُوا حرمنا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَبِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمْ واخذهم الربا وقدنه عنه واكلهم اموال الناس بالباطن واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن راسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والقيمين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبي من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإيسا وأيوب ويونس وهارون وسليمان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 وكان الله عزيزاً حكيماً لكن الله يشهد بما أنزل إِلَيْكَ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 يا اهله الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة ان تكونوا خيرا لكم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 وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فَعَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهُ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 فَعَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصَنُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنُهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ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 فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه الرجال ونساء فللذكر مثل فلذكَنِ مثلُ حظِّ عُصي يُبَيِّنُ اللهُ لكم أن تضلوا واللهُ بكل شيء عليم